وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءٌ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ حَدُّ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَثْتُمُ النِّسَاءِ أَوْ لَا مَثْتُمُ النِّسَاءِ فلم تجدوا ما آفة يممو فتيممو صعيدا طيبا فامسحو بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرجه ولك يريد لي طهيركم ولك يريد لي طهيركم وليتم من يعمته عليكم لعلكم تشكرون.